وأوضح ذلك في آيات كثيرة كقوله انا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير وقوله تعالى ربي الذي يحيي ويميت وقوله لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين وبيّن في مواضع أخر أنه احياهم مرتين واماتهم مرتين كقوله قالوا ربنا امتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين الآية وقوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم الآية والإماتة الأولى هي كونهم نطفا وعلقا ومضغا والإماتة الثانية هي موتهم عند انقضاء آجالهم في الدنيا والإحياءة الأولى نفخ الروح فيهم وإخراجهم أحياء من بطون أمهاتهم والإحياءة الثانية بعثهم من قبورهم أحياء يوم القيامة وسيأتي له إن شاء الله تعالى زيادة إيضاح قوله تعالى ونحن الوارثون بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه الوارث ولم يبين الشيء الذي يرثه وبيّن في مواضع أخرى أنه يرث الأرض ومن عليها كقوله إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون وقوله ونرثه ما يقول ويأتينا فردا ومعنى ما يقول أي نرثه الذي يقول إنه يؤتاه يوم القيامة من المال والولد كما ذكره الله عنه في قوله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا ومعنى كونه يرث الأرض ومن عليها أنه يبقى بعد فناء خلقه متصفا بصفات الكمال والجلال يفعل ما يشاء كيف يشاء قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمّى مسنون بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه خلق أبانا آدم من صلصال من حمّى مسنون والصلصال الطين اليابس الذي يصل اي يصوت من يبسه إذا ضربه شيء ما دام لم تمسه النار فإذا مسته النار فهو حينئذ فخار وأصل الصليل والصلصلة واحد والفرق بينهما أنك إذا توهمت في الصوت مدا فهو صليل وإذا توهمت فيه ترجيعا فهو صلصله والحمأ الطين الأسود المتغير والمسنون قيل المصور من سنة الوجه وهي صورته ومنه قول ذي الرمة تريك سنة وجه غير مقرفة ملساء ليس بها خال ولا ندب وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما سأله نافع بن الأزر عن معنى المسنون وأجابه بأن معناه المصور قال وهل تعرف العرب ذلك فقال له ابن عباس نعم أما سمعت قول حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وهو يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم اغرك ان البدر سنة وجهه جل الغيم عنه ضوءه فتبدد وقيل المسنون المصبوب المفرغ أي أفرغ صورة إنسان كما تفرغ الصور من الجواهر المذوبة في أمثلتها وقيل المسنون المنتن وقال بعض العلماء المسنون الأملس قال ومنه قول عبد الرحمن بن حسان ثم خاصرتها إلى القبة الخضراء تمشي في مرمر مسنون أي أملس وصقيل قاله ابن كثير وقال مجاهد الصلصال هو المنتن وما قدمنا هو الحق بدليل قوله تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار إذا عرفت هذا فاعلم أن الله جل وعلا أوضح في كتابه أطوار هذا الطين الذي خلق منه آدم فبين أنه أولا تراب بقوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب وقوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب وقوله هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة الآية إلى غير ذلك من الآيات ثم أشار إلى أن ذلك التراب بل فصار طينا يعلق بالأيدي في مواضع أخر كقوله انا خلقناهم من طين لازب، وقوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين وقوله وبدأ خلق الإنسان من طين إلى غير ذلك من الآيات وبيّن أن ذلك الطين أسود وأنه متغير بقوله هنا من حمأ مسنون وبيّن أيضا أنه يبس حتى صار صلصالا أي تسمع له صلصلة من يبسه بقوله ولقد خلقنا الإنسان من صلصال الآية وقوله خلق الإنسان من صلصال كالفخار الآية والعلم عند الله تعالى قوله تعالى إلا إبليس أبى ان يكون مع الساجدين بيّن في هذه الآية الكريمة أن إبليس أبى أن يسجد لآدم وبيّن في مواضع أخرى أنه تكبر عن امتثال أمر ربه كقوله في البقرة إلا إبليس أبى واستكبر الآية وقوله في صاد إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين وأشار إلى ذلك هنا بقوله قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون كما تقدمت الإشارة إليه أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا وإلى لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته